يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من ضفة ثم من علقة ثم من ضعة ثم من ضعة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم